يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا الله فانه توفون واي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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فَرَآهُ حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون والله الذي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 وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُقَصَّرُ مِن عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى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 وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُّورِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ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 ان الذين يفتنون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا يرجون يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله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 فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إلَّا مَقْتَابٌ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إلَّا خَسَارَةً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 اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا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 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان في عباده صدق الله العظيم